بسم الله الرحمن الرحيم الخاقة ما الخاقة وما أذراك ما الخاقة كذبت ثمود وعاد بالقاررة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبعة ليالٍ وثمانية أيام من خصوم فتر القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَفِرَعُونَ وَمَنْ قَبَلُوَ وَالْمُتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّي مَنْ أَخَذَهُمْ أَخَذَتَ الرَّابِعَ إِنَّ لَمْ مَا طَغَرَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيوم إذ وقعت الواقعة وشقت السماء فهي يوم إذ وقية والملك ولا أرجعه ويحمل عرش ربك فوقهم يوم ثمانية يومئذ تغرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي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 وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَ لي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَ كَانَتِ الْقَاضِيَةُ مَا عني سلطانية قذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراها فاسلكوه إن لَهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَاعِمِ مِسْكِينٍ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ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 قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهل قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن